يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرت تديرونها بينكم، فليس عليكم دون حُن ألا تكتبوها، وأشهد إذا تبايعتم.